الله أسرع مكرًا إن رسولنا يكتبون ما تمكنون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم وجرئين بهم بِ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا حيط دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع على الحياة الدنيا متى على الدنيا ثم إلى مرجعكم فننبئكم. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعاف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 Kæthællik nufصل Al-Ajæt Likawm Ytfækker On Wallah Yedjau إلى Dære Sælæm Wallah Yedjau إلى دار السلام ويهدي ويهدي من jeg er صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ